ali ali ya ali يا علي حدا لهوف السهر وعيوني ذبلانه عنك يا سالف قصه الكل نجمه سهرانه نجمه بغرامك يا علي كل نفسي حيرانك شمع بغرامك يا علي كل نفسي شوفتك للحضره عطشانه ali, ali ya علي, ali, ali ali ali ya, علي, ali, ali, ya, علي, ya علي, ali, ali, ali ali ali ya darle, ali ali yeah, علي علي, علي علي علي حدا علي علي حدا ذوبني حبك يا علي وخلاني مجنونك ذوبني حبك يا علي خلاني مجنولك رب العرش جلت عدل وراسم في عيونك كل جوارحنا صباح ساكلها مضمونك معذوره يلي جلنت عذانا مفتونك انا لما بتو علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي حدا علي علي حدا علي علي يا علي علي علي علي علي حدا علي حدا هو شافتك روحني عشقولك كل شي دايد والمحن كلهم يندبونك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 علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي علي حدا علي علي يا علي يا فدا يا صحه تشتاق المطريا ورد في يا عبر خجلان القلم من اعزف الحاني يا صحه تشتاق المطريا ورد في استاني يا عبر خجلان القلم من اعزف الحالي نعزف العا نجمع بعرض السما تغزي احلى على جما وبعرض السمه تبزيح احلامي حيرتي بجيتك وتيهه عنواني علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي علي علي علي حدار علي علي حدار علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي يا علي علي علي حدا علي علي حدا علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي حدا علي علي حدا قادم ضي قادم ضي دما ظلت للعمر والدي رضالي خادمه ظلت للعمر والدي رباني وساني من اكبر بعد ما بقديماني ما بقديماني كان عرت يصير سيرت ولا الثاني لا اول ولا ثالث وثاني سفياني ali ali ali ya ali ali ya ali ali ali حدار ali ali حدار ali ali يحزني موعود بالجنة شكل ولايه موقع حذرنا من الله حذرنا راجع صحاح الحلبلي واسمع عن السننه راجع صحاح الحلبلي واسمع عن السننه من هو اللي زعد على النبي بخراش بالمحله علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي حدا حدا علي علي حدا نقسم قسم قسم والينا منعوفه لا واللي يضرب بعد عاصمته الكوفه عاصمته الكوفه يشوف الام توم دم تشوفه هو اللي يشوف الام توم دم تشوفه تشوف ينتل فرج يا سيدي انصار مصبوك علي يا علي علي حدا علي علي حدا علي علي يا علي علي علي علي علي علي علي علي حدا كلمات وأداء حيدر الموالي